فَمَا مَنَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرَ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ فاغفر لنا دنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبغيه وقال دخلوا مصر إن شاء ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدًا وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا يمن قبل قد جعلها ربي حقًا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء يكون من الرذو من بعد ان نذر الشيطان من بعد ان نذر الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم بِقَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَانْظُرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَسَّلِي مُسْلِمًا وَارْشِدْنِي بِالصَّالِحِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ وَمَا أَخْرَجَ النَّاسَ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ